إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن الدّاء فإنما يسونه بلسانك لتبشر به المتقين وتظهر به قوم الدّاء وكم أهلكنا قذ لهم من قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزات بسم الله الرحمن الرحيم طه ما انزلنا عليك القرانا لتشقا الا تذكره لمن يخشى تنذيرا لمن من خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى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 له الأسماء الحسنا وهل أتاك حديث موسى إذ ذر أنا رن فقال لأهلهم كثو إني جاءتتنا رلا علية أتيكم من هاب قبس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 في طور